شكراً وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسد النفى الأرض مبرتين ولا تعلن علوا كبيراً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 بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لآفوسكم وإن أساءتم فلا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوَ جُهَّهُمْ وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَقْرَةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْتَتْبِيراً عَسَى رَبُّكُمْ أَيُّ رَحِمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُوَدًا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 الانسان عجولا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 من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذنوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء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 116. وإما تعرضن عنهم بتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا 117. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما ميسورا. محسورة إن ربك يبسق الرزق למי يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبير بصيرا ولا تقتلون أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قت لهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوف بالعهد إن العهد كان مس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 أهُو عند ربك مكروه ذلك مما أُوحى إليك ربك من الحكمة.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 سبحانه وتعالى عَمَّا يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن أي يفقهه وفي آذانهم وقرى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذهم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا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 يقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إيشاء يرحمكم أو إيشاء يعذبكم وما أرسلناك على فَهُمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ولا عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا يدعون الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رحمته ويخافون عذابه وَيَخَافُونَ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 وإذ قلنا لك إن ربك أحيط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أرناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرم غمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنك نذريته إلا قليلا قال اذهب فما تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعده الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا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 ثبتناك لاقدك كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن الأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غساق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى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 رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُم كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْأَنَامُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صرفنا للناس الناس في هذا القرآن من كل مثال فابا أكثر الناس إلا كفورا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 من أؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه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 والكافى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وَمَن يَهْدِ اللَّه فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِل فَلَا تَجْدَ لَهُمْ أُولِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجْوهِهِمْ عُمْيَ وَبُكْمَ وَصُمْمَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدَنَا سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزانا إنا رحمة رَبِّ إذا لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قترا ولقد أتينا موسى تسعة آيات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا 117. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا 118. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعاً، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء أَوَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا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 ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا